تؤيّد الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمه على آبائك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأقوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال عبيد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن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 قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأقاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قانوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون